وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ والله سميع عليم لا والله غفور حليم للذين يؤلون من النساء إن تربص أو بع إن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن في أنفسهن ثلاث تقولون. الله في أرحام ذن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر والله عزيز حكيم اقلن لكم هو كان فان فانتم بما يو فين او تسريح باحسان Ola yapil ulukum alda kudumim ma aeti فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا يناح عليه ما فيما به تلك حدود وإن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها تحل لَهُ أَذُو حَتَّى تَنْكِحَ زُوجًا O altı!